أحببتها عشقتها تقدمت إليها فطلبت مهرا تمنيت أن لو أحصل عليها مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية مهر الحياة الأبية بذل عند دب فينا هوان يثني السيوف العصية عند دب فينا هوان يثني السيوف العصيه يثني السيوف العصيه فالاسد تابا خضعا وفيها عشق المديه فاحفظ عرينا الاسدي وسلا نصالا مضيا فالاسد تابا خضعا وفيها عشق المدية فاحفظ عرين الأسودين واسلوا النصالا مضية واسأر زئيرا غضوبا تروي الجبال ذوية ازأر بوجه الأعادي وقهر جيوشا بغية واسأر زئيرا غضوبا تروي الجبال ذوية اذ القوي الأعادي الاعدي واظهر جيوشا بضيه وارل دمع اليتامى واشف القلوب الشجيا مهر الحياه الابيه بذل الدماء الذكيه مهر الحياه الابيه بذل الدماء الذكيه دب فينا هوانا يثني السيوف العصية إن دب فينا هوان يثني, يثني السيوف العصية وارفع هتاف المعالي أسرج خيول المنية واعزم رحي لا لخلدي واشتد رحال المطيه وارفع هتاف المعالي أسرج خيول المنية واعزم رحي لا لخلدي واشتد رحال المطيه جنات عادن تنادي أدرك حياه هنية اقدم وناجي المنايا توردك خُلدا عليّه جنات عادن تنادي ادرك حياه هنيه اقدم وناجي المنايا توردك خُلدا عليّه فيها الاله تجلى اكرم برؤيا جليا في حيات الأبية بذل الدماء الذكية مثر الحياة الأبية بذل الدماء الذكية ان دب فينا هوان يثني السيوف العصية ان دب فينا هوان يثني العصية يثني السيوف العصية فيها الغواني تغني ومال لنفس النبية حور حسان دواني سعادة سرمدية فيها الغواني تظني قبال نفس أبي حور حسان دواني سعادة سرمدية سيماهم الحسن فيها أنعم بها من سجية سيماهم الحسن فيها أنعم بها من سجية فامضي لتلك الجنان واخطب حوار بهية مهر الحياة الأبية بذل الدماء السكية مهر الحياة الأبية بدلوا الدماء الذكيه عند ما فينا هوان يثني السيوف العصيه عند ما فينا هوان السيوف العصيه يثني السيوف العصيه يا ابني السيوف العصيه نفوس العوالي عيشا بوحل الدنيه الا حمانا ثمن لا اهل نفوس العوالي عيشا بوحل الدنيه الا امتصون حمانا ثمن لا اهل البلية. من غيركم يا اسود اليس فيكم حميه من غيركم يا اسود اليس فيكم حميه لا يحيي حمانا لا يحيي حمانا لا بلا ظل بلا ظل بندقيه بلا